وجعلنا الصراط حديث كتاب الله وحرم هجومنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر الامور وكل فكل محدثه وكل الذي يعتيم وكل ضلاله في النار وريدي اخواني للصدقاء الشهر من خلي خدري قال رحم الله باذن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نقدم أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عليه السلام من الكفة في المدينة وذلك في الثاني عشر من ربيع النبو من عصان يوم النبو وهذا هو اشهر الأقوال وقيل ثاني ربيع النبو ويوافقه من العجري. في جنجير. لا. فالثلاثين في جنجير. في وفق. وذلك عام عام النسيح العام الذي سمية واثنين واثرين. سمية واثنين واثرين. ايه فقر الكام في مدينة عليه الصلاه والسلام. وانذكره لانه وقع شبات. من رجلها انه صلى الله عليه وسلم بين اول ما اذن بين امشي القوبه بين امشي القوبه هو اول مسندين اسم بن قاصين اسمته في بني عمرو بن عوف بن انصار صلى الله عليه الثاني انه صلى الله عليه وسلم هو اول جموعاتين بالنسبه له صلى الله عليه وسلم في جامل ثالي ابن عبد في الغر وهي أول جمعة من التصلي الأنصار الله أول صار الزمعة الله بن بن رضي الله تعالى عنه قبل أن يهجئ النبي صلاة إلى بديه أبو السلم أنه صلى الله عليه وسلم أخذ المهاجرين الأنصار أخذ المهاجرين الأنصار ونزل كل مهاجين على انصاره القرآن الرابع انه صلى الله عليه وسلم أرطل موله ذي بن حارسة وأعبر فيه إلى مكتان بيوتية بإذنه صلى الله عليه وسلم كم اربعه أربعة انه أنه صلى الله عليه وسلم كانت يدعو صلى الله عليه وسلم في قلب وسيدعو لمصبعات المهاجينين والمصبعاتين المهاجين الذين من يمكنهم أن يهزروا وقبض عليهم أبنك كعيات لرمعه الوالد الواليد وهيشم بالعاق وأضرابهم رضو الله عليهم علي السنة. كانت الصلافو خهر خهر هادو؟ كانت من هو ولد من, من, من, من, من, من مهاجرين وردان الأسماء جزء أبيرتك جزء كما أن أول مولود غلدة من, من, من, من الأنصار هو المعناج لبشير رضي الله عنه كما أن أول ملاك من المهاجرين هو عثمان عفان أخو من جصور رضا كما أن أول ملاك من, من الأنصار رضو الله يعانيهم حضرت الله جميل جزاله هو أسعد بن سورارة نقض الأنصار رضي الله عنه حاجة بالسلاء لحضور النادي تطول. هو عبارة من عرور. النادي بيع رسوله هذه كل جات هذه. الذي وصل من مجاوة هو بناء من مسجيد جلوس الواصل. اول ما اعمل منفصلين بجاني جلوس من الله عليه وسلم. وهذا مسجيد كان مرغيب في بيض كمر. يا ثمر في هي في فيها نخل هذا من زمان هذا وهذا المرغيب ياتيني اسمه هنا قهوه هي ابناء سالو من عمر وكان هديته كان حضورا في أجري أسعد بني زور رضي الله تعالى عنه في أسعد بني زور رضي الله تعالى عنه هو الوقيع لهم وقيل أمو عجر عفرا رضو الله يعلي فجأنا لتصلم واجمع الأمطار ذا الوزار وخليا ذا الوزار ثامنون ثامنون على نزيل الشيط وهو هي السماء فقال أنسى الله يالهم لا أنكموا من إليه الله تعالى منكموا كمنه إلا الله حنى يعني في سبيل الله فقال من الغذياء جبجان ثمن لإما حفظهم وفظهم ثمنتهم بنا نعم فرغم المقسمين بخمسة خمسة دنامير الله تعالى ويقال ان اسعد من جورارة وأذيب الأنصار عوض اليتيمين عوض اليتيمين أرض فامر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقصه أمر بالنخل فقطع وأمر بالقبور تنكشف القبور تغيب وأمر صلى الله عليه وسلم بعبد المشرق تنكشف شدك ووجع لك نفس ايضا بالنسبه لثقافه تاس كان قال العلماء خاجه هذه هذا: قائده ان المقبره اذا من رعالها مجد ثمير كما القائم من ايضا هنا ويجي انت هنا من سكن الناس الحيه وناس ديال المسير في اطوار الى اما اذا كانت المقبره لازال لازال مت موجوده حرمه أمين دسو، حرمة اليوم جاء، من حرمة حرمة يوم الحمل أمين جاء، وكذلك إذا كان جاء لا يتعرضون منش، آه، في, في وهو السؤال كان في سيل في الدماء في الدماغي ذب رضا، بذل محل آخر، لتن... أو ارض في عبركين أو في عبركين بيجرين في لهم أو كذا أو لهم جديد أو ناس رح لكي إلى مكين هذا إذا كان المثال تجلو يعني تجل جديد فقالت لي أما إذا مادت مدة تعمير مدة أو كان في مصلحة إيجاب مكونات أمريكا الناس الناس من هذه المصلحة مصلحة على مصلحته أموال أما عندما ضم جاسم سمير ضم قذارة الرعنان مصلح من هذه حسن الأرض من تلك الأرض الكثيرة بهم الأرض من في هذا المسار وله ترزع هنا في المسجد مستحجى طرق الى غير ذلك هنا في الكتار الأمسرى وهاروضا وقال معريخ في الوصع ما أظن أديم الأرض إلا من تلك المؤتد وقد قلنا قدم العهد هوان الاباء والإجداد ثم فإن نوصح هذه القبور ما تلأ الرحلة فإن قبور من عهد عادت يجلس من أجل من يجمع لارجع من أريسي نوما إذا أطرأت كذبنا منهم رأيت في بارك أز أزعلت من أزعلت صار ضلك وإله على سان هو القهر بها من جلابي والكامل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخبر فهُنِبَت وأمر بالعظام جلستين من سُها في في فهذا كله يقديم لشه له مليء صلى الله عليه وسلم تبقوني ماذا نترك بناجه صلى الله لا قال علماء لا أن يتمعوا مع مقبارة الجميع يجب أن مع مقبارة واحد مما الله قال لعالله لهدى النصارى في مشجير ليضا يكون فلا يجوز أن في مساجد من رسول الله العلم في الحديث صحيح البقاء من بسجد لما من أن ترني الكتب كلها على أن من العلم الإنسان إن السجد في أجعر لا على قبر ولا إلى قبر ولكن الناس لغرض غرض لهم غضب إلا الهوى أفضل التقديم الأرواح وأفضل الله وعلى الله على خبير السجد وعلى بصرهم شوالتكم من دين الله بين لا تعملوا صار ولا تتركوا من التي تقودوا فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم غير المسير وازال القبور فوق الوان الناس فانه قال لا تصلوا على قبر ولا إلى قبر ولكن قوم اخرون كيف هو ان من في نسبي او زكادا او في ظروف الملوك انه نشور لا في قدام وانه في شعب النور نعم انه كان اكثر جره حقا فليس من الباقي الذين يخاص مرونه جمال في ما في الصحابه تراث الاصفار تراث هذه فيها, فيها, في فيها عبد في في الله بن ابي جميل رايق المنافقين لقثير الله فانا اذا انتم تهزون بالشمول ولا كنتم كأنهم كانهم خوشوا الممدى اسم هنا كل في حال العادون قاتلهم وان يذكروا ليس فان تصنع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ياله الله يستغفر قال الله تعالى ورسل على حد ما تأبده ولا تقل على قبره ينتغفر الله الله وسيل الله الأرض أرض, أرض في, في مرة على قبرين يتعذبوا قال رسول الله يعجبني ويعجبني بتالي. الناحيه هما فكان لا طريق من بوليه وحسيهما كيس يعني باقينا نفس من شبوط وكانوا يسيطضعوا مثال. كيس من أوضوح في تجذب. وأما فين من الناس. هو هو في لقاء ما البقى ناتج. مقدس الأرض. لا تقدس واحدة كل كتب يعني في في عمل طالح حيث مكتاز في بلاد كفر وإذا كان عمل في وسط حرم التاريخ وها ابو ابو لهب عاملين صغيره وابو طالب قوله مثل كرة ومسرون في الكهر في الكهر الله داخل العناس ومجنة يعمل بانه وانه ان الله لن في المجنة الكهر يشاء في, في, في, في هذا اذكرنا ثمان. أرجع بنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم امر طلاط بسيخة لدين امر بسيخة لدين وهو الحجاره منصوب وهو الطلطل مع ماء فصاروا في عمل فبدأوا اعمالي دعوية أول من عمل كل النبي عليه الصلاة والسلام أول من عمل في دهو البرين على الصلاة على أن الرئيس في بالصدر والأوطن يعني هو اللغن وتعمل عليه الصلاة والسلام وتحمل لبنة لبنة تجعى عمر رياطير رضي الله عنه فقال يا رسول الله عنه فكان الناس تحملين لبنة لبنة لبنة حال يزور تحملها اخرى تحملها وعمر رياطير تحمل لبنة لبنة أنسو لبينة. عن نسو الله عنه مما رأى الصحابة الله يعني ما قالوا القرنين الاعمال وصاروا صاروا في قعدنا قعدنا العمل الدار لا كل حياتو كل يخدم حدا له في انو عن ويقولوا عليه الصلاه والسلام. ويقول هذا الحمال الى حمال خيبر هذا اضر وبنى واطهر هذا ديكي بيكي يا عبد الله من رواحه وسلم ليطرحني من الذي كنت أو في في تعمل في استعمل في استعمل في في او تزداد تعمل تستعن به او يذكر الله او الله أو يذكر الله او يستعن على, على العمل وعلى سحاب العمل وعلى مسقته وكان يقول هذا الحمال الى حمال خيبر يعني هذا المحمول من يكون هذا حزر فاج يا دينك محمود لا حناو قايم لكن خيبر بس هو, خيبر. هو محمود خيبر هو فيادين استمر هذا الحيمه في خيبر وهو خمر الجاري هذا الحمال الى خيبر حمل هذا اضر بنوار الفرد هذا اضر يا رناوات هذا من اجلي من اجل تكلوا تكلوا انها زغل الخي هو فتحت ذلك وكعثي الله تعالى باذن الجنة ملعي مرأة ولو دنيا. سمعت على وقالت من لاعيم راضين وذنين سمعتنا خطر على قلوباتك وقالت الله في من جانا اسيد الله ولكم حصيفات فقاتك ان الله له من يعوذ جننا من غلا جنك يا لو قبر يفتح ديال الصاع من الله تعالى باذننا الجنة سير زيت من دومين وياك زيت من يقتم لوليه الجننا يقولوا الله له مثله في جنة تبيت الله تبيت الله فبيت الله، تبيت الله ويسيد قال الله تعالى ان بنيت في أرض المساجد وإن زواري فيها عمرها فطوبى يا عبدين تطخرة بنيت ثم على في مزائرة الله تعالى يقول: حيث في. ان بنيت فيها هي. في المساجد وإن زواري فيها شكون. في ظروفها وما يتعمرها قال الله تعالى ما يعمر مساجد الله وقام نبيه المقير وأقم صلاة وأجزة ويخشى لله فعسى أولئك ليكونوا من المهتدين الله قال هاسا ومن ما يعمر في الزماء كعمر المراقب والملاهي اللي الحانات في ظوره هجتنا هاسا هذا مهن بلا عسى وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تعالى في بوليك الأجي الله والترفاء يقولون يقولون أن أجر الله أن ترضى الله أن تجنه يقولون أن الله أن ترضى في اسمه ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله الله الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى الله أن ترضى او بان مدينة او من اعنى بلين الاول وهكذا كان رضو الله عليك يسأل بين فإنك ترى ومرات العواصل القادمه ترى الحووة كل الحووة يمشي الناس تنشغل العلم الروحية اكثر من الناديات تنشغل ايمان حوة الجنة وهو مثل مثل مثل الناس وينزلوا مقهى بهذه المثلية البعيده ان اليوم بالعقل فإن الإنسان ترى وما يعملون مقهى لا لمس... يعمل من قصر لا يعمل شي حاجة ولهذا لهذه هولين الثلاث الله تعالى سبحانه وعادهم الخير فقالت يا الزنان كل كمان ويلون القذر الزنان الخريف قللوا لمن فتح لله وانهم يبقى لهم ولا يقن ربهم دين فهذا ترى ان إذا الإمام لقصد من سمديناء أخرى إلا واجه عن الإسلامين إبنهم الشيء إبنهم الإسلامين وإن من الإحداث وإن المكان سمين لهم خارج وكل إبناء الأهلية في الحال الله تعالى إن هذا القرض يجب إنه يظهر سعائر الإسلام يلا عبد الله الله على الكلام كل عمل ينف، يذهبوا العرب، ونرى إذا جاءوا أجنوا، هم إخوانكم، وإذا أجنوا ما ولو اليوم من يذهب سعى الإنسان، واعظم سعى الإنسان، أجد، واعظم سعى الإنسان من الدنيا. من ثم الله له، الله هذا، ولكن نجيب أن يذهب من هنا من, من الحلال وانا ندبني من الحرام فالله على كل من, من يصف ولا عدله وينغض هذه الدنيا يقول في ذنوب سيدنا النبي كلهم فجاء الحمد لله غير مصدق كم تعينات الاصحاب من الضيف ارجها لكن الله قال هبدا أصلا بصلا قال يوليك يا الزبور لا تسخي حراسي ما الله تعالى من كل محنوطه غني ذلك قال فشاعد الحمد لله غير مستقي حالو حال بغني تجري لا تجري لا تجري لا انت عن ميسان و ما يجري و لكن في فبكة و لكن يجري ذلك وكل عمل الله مخلصا يبغى ينسين الله مخلص ما لك الله في عمل مخلص كريم. يعمل فهدف عمالة. في وقف وقف من كريم وما يعني جناه من اللي اسمع فهذا في الحبطة فقال رحمه الله لهن يبقى خنزيرهم قال فالرجل الرجل خير في صرتان وكان وكان وقع على ملك الموت فذروه فإذا جئت إلى أم الرؤاسات لا يتنا أو ينزل سجنو أو في يتنبوا يتنبوا يتنبوا يتنبوا يتنبوا فيها هذا لا يكبر الله من صفحة ولا عجلة من أثر يلوه أنه قد ذكره ويتنبوا في النار ودكره في الجرائب وكان ويقول هذا الحمال لا حمال وخيضر هذا أغرق بنا وأطهر وقالت كالهنا هو رسول الله عليه السلام لا يقول الشعر وقال الشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعافقه الشعر أما يمسدر في الشعر, في الشعر, في الشعر, في الشعر. نعم فهو رسول الله لا يقول كما قال الله تعالى ودع للنا يقول الشعر يقول الشعر يجعل لغة البيئة ويجعل القرآن ويجعل القرآن الله سبحانه وتعالى تعلن الشعر لا تعطي كما انه فقل الله امي لا تعطي تفتبه لا تخطيه ولا هو ولكن ما لا نبوته وفقه الله عليه وسلم غير الشعر الله قالوا مع المسلمة رغم يبغي الله وإنه يقول أهم مجيد اذكرها هذا موقع من النسي أبي جواب هل العلم المحفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء ما يحسنه ولكن يبراك إذا قاش حياة تقول ألا تقعوا ليك ولم تقول من ونضرب فرسولي جاتس من سير يمسو فهلك مشيري وفقاوي لا وصف لي لاشجعنا قوم على شراء ومين بغينات ساوى رسول الله يمسكتك سوى سحابه بسبب العرب كلهم يمسكتك سوى سحابه بسبب العرب كلهم يمسككك سوى سوى سوى سوى سوى سوى ثم السلام يقول ان النادي للتجيب أبو عبدالله طالب قل يجيب علي العثقر الجيش رجع, رجع. علي السلام تقول وهو عليه الصلاة والسلام يقول ان النادي للتجيب أبو عبدالله طالب وهدع لشعر رازل فيه في ولكن لتحدث الحظ لأن الله تعالى قال مع الناس شعر وما ينبغي الله ولكن جرب العلماء في الخليل لا اخترح له الله قال هذا ابن هكو ماشي ليس شعر هو كشم بوحور الشعر و اخترع الى الخليل قال ان خليل ابن هكو بوحور الشعر طوش بحر هذا منهم من هكو الرازل و قال اختش من خليل واحد ايام القرآن ويسنعوا هارم السرق ويقوله تعالى ومن المغيناه فهذا يعني ان ما ليس ولكن يقال جواب جو مفتط هو انها طلاب لا ولكن يشتبرى ويجب ان يقال بشي حاجة يعني خفله فهي غير مفتضل فهذا هذا انا الان النبي الكذيب شعر بمقوده طالب النبي من الرازج ورازج هو من بحث الشعر بمقوده هو من وكلام الأخفت وكرة دعا الخليل تأدى وكفروا على غيرات معاطرة من لا. وحسن يقول الخير رحمه الله يقص بوه وما الله يقول شهر الله يقول هذا في آيات آيات من, من عنا عجب جهنم وَقَوْتَ عَلْتَنَانُ مِنْ رَحَتَّاتُ الْقَوْمِنْ مَتُحِبُّنْ هو جنبات وذلك الشعر ولكن اسم هذا لا إذا نرجع هو فقط السلام إِنْ يَسْتَغِيْفُوا يُغَاكُبُوا مَا إِنْهَا هذه المأذية أسهل فكذلك موقع من الإصلاة والسلك انني لأن هذا إن على السلام ان ولكي تنسدون مرة كنسدون قلوب ومرة كنسدون مرة كنسدون قلوب ولكي أقليل شي حكمة إنه رسول الله طائمان الشعير لحكمة أما بشرات الله اللقرق قصوداً لنا ودى الناس والجنة لو ما علمنا اسكي ينبغي لا إنما الحال شي بيت حكمة حال رسول الله إنك تكون هذا الحمال لا خبر خيبر وهو راحة هذا ابر جانا وأطهر وكذلك الماء وقال زرح تباو وقال هنتي إلا أصمعين ذا وفي تبيه من الله ما راقيته قالت عبد الله ينوره وحارب الله عنه بشجير جديد صلى الله عليه وسلم مشاهده النبي صلى الله عليه وسلم أروى أن الشعر من الشعراء النبي عليه السلام في في الشعر من في على ولكن ان قال عليه السلام ان مني مزينه في مزينه السحر ياخذ اجزاب الكون وان من الشعر لحكمه وقال المصنف اصدق كلمات قال الشاعر كن نجد شاهد الصحابه الا الله باطل كل شيء باطل غير ما قيدتنا وقال ان سامع قوله الحمد لله, لله انقطاع وليس قال صدق عليه الصلت السلام وقسمي لأه الله قالوا لي يا رسول الله تكون ما أسعر الناتج فقال قول هذا القائم قال المصارى أني كل مجيث طريقا واجتوا بها فيهن وإن لم تصيبت ذنري جزحك هذا القائم قال المصارى كل مجيث طريقا هل كل مرجل المرجلو فيهن هطاري كان ديرتو لا يقول هذا هذا ولكن الشيخ كان يحب ان يكون كلما من يوم يحب ان يكون هناك من يوم يحب ان يكون هناك من يوم يكون هناك عن يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم من من يوم يكون هناك الواحد من يوم من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من يوم وكي أحكي حكاية أمريكم أتول في الحكاية عليه الصلاة والسلام الطبيب الأكبر الله علي عليه وسلم وقجعه قال عليه الخنساء اشتعينا الخنساء من الصورة فيما الحرب ولا جود أهل كتير سيدة. طويل يجاب رسول سجع شيرته وأمراجع. قال لي أنت لك ورسول الله على الإسلام على خيصة وهذه الخمسة أربعة وخمسة جميلة من الديلامة من جهاز السبيل رات. حق لها رسول الله ويقول لها هي جميلة فإنما وراء رسول الله أسلم لبقصة المسلمون حيث في خمسة ما تسجيعا كانوا كلموتو كتفح كتفح كتفح الحمد لله قدمت الجهاز لتليل الله به وقال قتل الحجارة بالله وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وحجم ساعرة بن وكان رسول صلوه احضر جماه كان رسول صلوه احضر الدين دينه فاكي اذن رسوله يجبرنا إذ يتصمين فلما فتح رسول الله عن السلام قالوا من وجهد كعب الماليس مقتلو فجاء كعب الماليس ومقتلو وفتدت لشتدخل وشئ القصيدة جاءوا فتدت لشارة لله قالت تعالي بطل من وتيام يطرح على المدام تبولو الناس هادو غراتي بالدم اذا حاله هي اغلى من حفاء مقليات عزاء ومذيره ما يستك منها ولا كله وكان قاعد مالك كان وكان قاعد مالك في جمره يرش حاجة تيجي عنده وكيحسدوا عليه كي يشكي براد التعب والله كامل يعي صاحبي مزيجا هذا البرد هاين كعب المالك هذا ونذو نذو بعوالي كل معاوية بعوالي بكان الظهر لا خدع معاوية المالك في كل بصر معاوية شر في شق صلى الله عليه وسلم وقبض هو. وكان احسن ابن ثانية رضي الله عنه يقول الشعر زين او مرة عاري عمر بخطار في خلافاتي وهو يقول الشعر فقال او اشكت عمي احسان فقال له احسان انشت الشعر اللي هو خير منك من <تصفيق> <تصفيق> في عمر يخير منك رسول الله قد كان يقول الشعر عمر عارف حقيقه اللهم فيما وصل الله قد من برد في مشجيل من برد يالو قد يضع فيه احسان وقيد يدي احسان إسميه كل الشعر يدم لك يجمع رسول الله, الله, الله لي الله لرسول الله ان الله يؤيدك بروح قد الله كيأهدك في جبري الامور كيأعلم كيأهور ليس في أيدك في من اسمه رضي الله عنه وارضاه هالشي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال الشعر هاوقع من جواب رسول الله الشعر نصوره فاا والشعر يالقرآن شنو صلاة نحن شنو كروب أوكي ش هيقريلة بس مش القصيدة لا النسَم عدل الشعر فإن رضِ الله شمع. اسمع اسم الشعر فيه ما اسمه لوح عليه السلام هو كل شيء فيه ناس نسَم أمري كتاب فإن رضِ الله ما كانش كيكتبوا كي اختلافوا لمجتمع نبوة تعالوا نكتبون لا فقال بعضهم تعالوا يكتب وجمهوراً لا ما قاعد يطلع على شيء هذا الحق تلفا جس ألفي في الأندلس تلفو شيريو في أن كتب رسول صلى الله حضر خر ولكن كتب رسول صلى الله أمر بك كتب حد الأمير كتب الأمير كيف تكتب كاتب واحد كيف كتب, كتب في هو بإجماع مر النبوديا راس ولكن وش بعد نبو بعد رسالة وقم طعن وش قال على حاشيه عليه السلام امي نبي امي فات عندي وكاين قال تعلم تعلمك ولكن هذا ما عندوش يقوله كتب ما كتاباله لا اقصد انه اكتب ان سلم من لديه ورث الاثار والسيار والاخبار انه كلهم نقلوا على انه عم مشي كتاب رسول مكتوب مكتوب على السلم في امر كيف كيف كتب وحتى اللي غلط اسم كذاب رسوله راه ابن هاتيون ارجع بينا الى البناء. فارس رسول الله كيدي ايش بينا بينا لبنا اجعل الى بيت المقدس. لانه رسول الموصل لمدينة وكان في مكة عليه السلام يقبلها لكي في بالصارع هي بيت المقديس احتمت في المدينة نحو السبعة السبعة عشر شهر عاد الله على حول يقبلها من من بيت المقدس الى الفعب المشرفة وعلى عبد الله يجعلنا ومحراب يجيب الشمال جيدا بقينة مثل القديس ومزعلنا يجيب ثلاثة أبواب غير الطين عليه السلام وفقوباش من الخن فهم دور ما كان ولا خلق عليه الصلاة وفيهم من المصرى كثير من ستين دراء ومن الشمال الجنوب جلال سبعين دراء ومرباش هذا البناء اللون وقع لمشي رسول الله دينة أذخرة فما رسول الله زاد فيه المضاق زاد فيه الدينة الثاني بعد غزواتي. غزواتي خيبر السنه السابعة من الهجرة لما جرى رسول الله من خيبر كيف قولي نتقل يا رسول الله هذه ما مكفي ناش ضيق هو النبي صلى الله عليه السلام كان بقعال في أنصاري من أنصار كماك فقال لهم يجس أسلم أعطينا هذه المقاعدة الوضع ولكن الجنه ولكن كان هذا الأنصاري هدل من المنصر به نقاق فقال له مخصنعنا فجاء عثمان بن عفان عثمان رضي الله بن عفان وشراها من نوب عشرها لك درهم شراها من ذاك الأنصاري جاءت إبن عثمان بن صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شري من الأرض للأنصار قال لي أشريتها قال لي أشريتها بعشر آلاف منهم قال يوم شهد فيها قال لي ربي في الجنة بديتي الجنة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو زجاج زجاج المشي فخرج المشي بمية مئة مئة مئة مئة ما كان في الأول ما شيء مئة هذيك النعت الله عنه فيه فيه في خيلة فجاء المجا والخوارج المسرع ومن العراق حتشقق مفاقد جموعك وغيرهم وجو القتوف وغيرهم محصور محشور في يدك هو محصور في سداروا عليه السلام ويشجوم الله تعالى ويشنوك الله ونسيلكت من عين منه مش آن لي كن تبينا جلو لأن صار مبواشبع زومش سنت معشرات منهم ومجت وبترض الله ببيت الجنة كنت بنع منه ومنعتوني من الماء قلت باش نشرب الماء ها اشرق دي خوار الشياطين من قديم الزمان كامل الماء وهو صايم رضي الله عنه استقي صار على الماء مالحه مال. من الماء وانا ليش شريت الرومة روما في روما تمثل وكان هودي كان عثمان منه و 12 جديد يكون عنده 15000 جنيه ويكون عنده يومين سنعة ثمان يوم يوم كي. في يوم خلّاه المسلين ويوم خلّاه ليه وخلّى مسنيكي مسنيكيش تلمادية له بيشربوا يعول الماء وكيف يزقو جاي هذيك عشتي رو ال سنعة قال لي كدريتي عليه اسمو لما أقولك قلال عندي ناس سنعة ثمان شايل عندهم من آلاف جنيه كذي سأل عليه في البيت يقول اسمه روما من روما اشترى من الدير كله وجعلهم ماحبش على الكلميه وجعله هو ديالو في ديله رضي الله عنه وارضا وكتيمنوا منه تسمع من عليك سيدنا علي عبد الله رضي الله عنه جاني شي قرض من يما كل بقى حتى قضى الله تعالى رضي الله عنه فكان عثمان رضي الله عنه معهم بحال هذه السوق ينجعوا سرقوا وينشبعوا فصقوا عيد الله هذا البينات الثاني وبين التالي سيدنا عمر الستار رضي الله عنه داق الثاني. التالي شكله الناس فقال لهم من أسواب رسول الله فيما رسول الله صلى الله عليه السلام اهزم المشيء المغتلاء فيه انا سوف قال لهم والوز المشيء الزد فيه وقال يجيزي احتر الجبان مدينة يسمى مشيء لذلك يكون في, في الله ولكن لن واحد من ان تتمكن من ان تتمكن فين ان تتمكن من ان تتمكن من اليوم تتمكن من في تتمكن في ان تتمكن من ان تتمكن عمر رضي الله عنه ان قال من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ذاكي نصدر يسيدنا العباس قريبا عم النبي صفيق. فقال له سيدنا عمر بخطاب رضي الله عنه يا عباس عم النبي صفيت الضعيمة في حاليا التملل بك ويما العودة ويما العودة من حقك فاني انجزى حالك مطباح العمر ويسيدنا العباس قليل وجوش خليفه عمر رضي الله عنه الإسلام ابن رضي الله عنه قال ابن كعب رضي الله عنه من الانصار فحكى له ابن كعب العباس قال كلام دا العباس لما حكم ليه؟ هاي العباس عباس من الحق ديالي انا اعطيك المسلمين باش ناخذك الدرس اخذ اليوم الدرس ما زيد زادها سيدنا عمر رضي الله عنه زاد العباس عباس فصار المشيد كين يوم عند رعب فيه نتيجه عند رعب ولكن سيدنا عمر ما زيل شو لا مغيره شبنا هالطين من الخلف ثم الزيادة الرابعة زادة سيدنا عثمان رضي الله عنه زاد بي عثمان رضي الله عنه رضا ولكن سيدنا عثمان فدمه وبنهب الحضر أستاجه وفقه بالعود وعوده إكتقيا رضو الله عنه على سيدنا عثمان رضي الله عنه هذه زيادته رابعة زيادته خامسة تجزم الوليد مع الملك مروان البني أولي فإن هذا شكاوري جاوري مش جدا اكتروا الناس لما أكثر. فأمر الأمير خليفة في المدينة سيدة عمر بن عبد العز رضي الله قال لي النسي لقرى مئتمة أمرهم يبيعهم ويبيعهم وبيعهم ورضيهم وزيدهم لما وبدالي كتلك الأرض كرهن عليهم وزاد يمشي والمال والمال ديانهم والتمال لهم بيت ما بوش يأخذوه يبتعصدق حلسان هذا المالذات بظهر هكذا عمله هذا الوليد يعني الملك ثم أمر الوليد بن عبد الملك الحجوراتي اسواج النارس أصلي الحجرات الوليد الحجورات الناس فهدي بقال ادوش اندري ماتوا الله سبحان الله لاش دخلوا من, من الناس و ها ولكن الصحبة كثير من الصحابه هم السابعي في النهار بكو على الحجورات كثيرت لي هم العيئة ليه اللي, اللي نجد بك انهم باقيهم هذا كذا انتا تشتلي الناس لما دخلوا لي مع الملك ايه اجيو ني لصفلان ها اني ويلا في الحقيقه مصلاحه مصلاحه قال سعيد بن سيف نحسن كون حلاها الناس من الافاق يجو يشوفوا كيف كان الرسول وكيف كانت الصحابه وكيف كانوا مع المغاربه الدنيا مع رسول جات يكون الدنيا ورسولتي كيجي الدابو تبداو يدخلوا للمسجد كاع خصني نعطي لهم المسالك هذو هذو وما ياخذها مقصودني مقصود هذا وشوف هنا كيف كانوا باش الناس يذهلوش يوم الدنيا الالكترق الاسميني لها كنت اكتظروا اكتظروا مقابر ولكن وقال نستحق لأما أنه بحضورات دي دخل قال مالك رضي الله عنه كانوا قبل الواليد كان الناس كيصنف حضورات من الصف يدخل كيصنف حضورات من الصف صحيحين دي فبحضورات مستحقين وندخلوا في الجنة فبنى فبنى الوجه هالذين دي الواليد شالدون بناءك دينا خمسة ثم المشيل هو قتل ديادات واصلاحات وملي كيجاو من بعد العباس ولا المماليك ولا الزبوديين فاطميين ولا الشجونين ولا صلاح الدين الايوبي ولا الغرور اللي جات مرة كلشي تكاوت وخا كلشي هناك من العثمانيين نصبر على عبد المجيد وغيرو جازو شي بصلحات حتينا عبد المجيد العثماني لك البناني في القبال النبوية مكتوب ما مأدهت كتابة ملقوش رفضي العثمانيين ثم اليوم فينا ومشي ثلاثة اليوم ثم هاتلك الهديد مبنز يزيد وضي زيادة أخرى الكل ومشي بيت رسول الله الأنبياء بخمسمية فقط كما ان رمضان رمضان بألف رمضان مشحل في مدينة الجمعة بألف جمعة وما في الحرام مشي الحرام ألف من الجمعات وهي ذلك إنه لك مقام صدر سبحانه وثلث دينا والله مثله احلال السماوات والأطول العجيب حكي ثم المسجين ابقى إلى أن احطار قفقا السابق في السابع تحرج الجامش مشيت مشي. جاء فك خلنا خيدانا وخلال ما المشي احترق المشي عاد السابع الهجري هذا وقعت والهيه يخمر بها النبي على ان رسول الله لا تقوم الساح حتى ظهرها من الحجاج قومي اولى اناق الليبي ببصره في السابع هادشي ناهي ديال الزلزال جات بزلزالة. بزلزالة النار معاه الخميس والجمعه وهاد المدينه عمرو بيت الله هي لا توريجا في دارك واحد الزلزال الارض في ما فهمتش تستيغان وائلان نار عظيمة كديرا من جات من خيبر قلت نشغر ويالك النار هادية ولا بغى تصبع فتحرق جيبك الدور والدور صحر وغلي ذلك النار حمراء وزرقاء ولعلها ممكن تتنفتر ويسبك في ذلك المصيدة الله بألم. حتى قال الله صلى الله عليه وسلم حتى تضضي أهلها نار ولعلها الوقت بذلك تنصيب النار ما عطوشي ومعطوشي ذلك العادية قال لك تنشغر ويشعلها وما عطوشي ما يملك الوقت أشياء عملية فكات روح صيدانتي فكرة تشفر وحجر احتجت المدينة لجت المدينة في القصة وقد رفوا السمي قال الله احتضوا ضيئة ما تاتوا ضيئة واشتفت المدينة في النهار وكل كتبان المدينة يضبها النهار جيت العزياء الناس في بصرة, بصرة. وفي في العراق وفظلهم <تصفيق> الجمال يلم <دي نمكي> في <تصفيق> را قارو في المساحه الدرانات في و بالهزيد هناق مسرح السابع و أما اما قبه النبا و حتى إلى حدود القرن السادس تبناها المنقوله منصور قلاون و على في حتى القرن المنصور قلاوي هو المنا اما المنبر فان المنبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كلمه للناس قال لي كان الجامعه رسول الله قسمه مره قال تعملوا لي فته من جلي وقيل امراه من الانصار عندها ولدها النجار من المنبر في الدرجه فكر رسول الله جلس عليه علي في ثم جلس علي ابو كالصدق وانا من الادب, الأدب. احترام رسول الله مدعش في هذه الدرجات الثانية سيدنا على الله جلس درجات سيدنا عثمان رضي الله عنه كان كي في الدرجات الاخرى ثم لما اكثر الناس فوق قال لك عليه لا سيدنا داروا في العين هو ما في العيب. مبادل العيب ولا عيب في ذي غير أن سيوفهم بهن كل من قرع الكتائب ولي في العيب العيب لعنك أعاد الله أن يكون مشتر الناس مشتر معنا رسول الله بجمنا. هو الله عنه وثير. وهو ولكن من فيها في في في في ولك عثمان في جمع الناس في الطب زي ما في 2500 عبد ما هو الكون زي ما في الكون زي ما هو عثمان زي ما هو الكون زي ما الطب سيدنا عمر ما هو الكون زي ما هو وسيدنا عثمان ما هو على المدينة وهل هو الكون وفرق ما هو الكون زي ما هو الكون فرقنا حتى الحلوى ونزاغوا اتقلوا عليهم من قرمنا عثمان شافوا فكرة طب وطلوا عليكم رضي الله عنه وعنبي هذا قلنا ارجع بينا قلنا المربر ثم جاء المربر هذا جيسدنا عثمان رضي الله معاويه واسدنا معاوية اذا في شكل ثم تغجاسية سعبد رضي الله تعالى عزم ثم اراد الاحنية والشام فمنعه الصحابة ثم القادم ومرتاول تتحرك في القرن جديد في السابع تحرك المنبر من الله مشى <تصفيق> هذا وقعت لشي راسه المظلمين ووقائع كثيره يشمل ثاني الرواد في زمان الروفي بالقرب كانوا الرواد والعبدين كيحكموا على مصرهم وابنه القاهره وغير المعز الدين الفاطمي المدير اللي ماشي معز وغيره صفتوا جمعان الروافير ما شكر من الرسالة من قبرين ويجيبوا الرسول الله قال لك العرق يجيبوا حدث ابن عالي يقولوا مجعبوس ابن عالي فانوا رسول الله على كفار وطغتهم يجيب لي الأصل الله تعالى بسي اذهب الرسالة العالي هو يخلطه طاع محمد ويشاقل يا شعنتي قال لي كان هذا عداد سبحان الله هذا الرواف ذلك عوبيديين وغيرهم وكانوا كانوا كتفين في منار في مصر أساهراء أسكنداري لعن الله وبيتنا عمر لعنه الله هذا العوبيديين نصفوا ناس يخرجوا لنا بصاصلهم من القبرية الشريف ويجيبوا بالجنوب في, في كربالة في المش قبر الناحل يتيبنا عالي في, في العراق وشان مرتين مرة مرات وقالوا له لا جاءوا اصحابوا ندخلوا ندخلوا هذه المدينة قاموا المدينة ضدهم وقاموا هم القارك يقرأ في أيات تنفطروا من الأكباب في صوت الحسن وإنك تؤمنهم علي عادهم وطعن دينكم تقتلوا أهل مذكور إنهم لا إهلنا لهم لعلهم إنتهم ألا تقتلون أقوم إنك تؤمنهم وهموا بإخراج الرسول قرآن كانون ذلك وانخرجوا الرسول مدر وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم في الله وحكوا إنكم تؤمنين قاتلوهم يعدوهم الله يهديكم ويخفيهم وينصرقوا عليهم ويشفصوا ذرقوا ذو غير كأن القرآن نزل بهم تخلعوهم هم ما يدعوا ثم قال من ولمسي. العراق ولمسي باش يخرجوا في النبي تصني ويجاءوا قال كار اسمه في اخبار المدينه قال حكى المؤجل الرئيس مؤديني دي المدينة مشي الخبر من, من العالم دي المدينة يقول لهم شي ناس من الصلية من القهد ويشد نباوه غادي يجي بشي قوم الفيسانهم ومعاتهم وب... دي ديالهم وكل شي. غادي الناس يقول غادي ديال وصد... وصد كيف فرغوا من الأمر ديال ويحليهم ديال ويخرجوا وإيا كانت تقوي على اقطع اثارت من الدنيا فهي الكل قال هالذيك شوية في المصر متى احد المشي المبوي جاو كانت شوفهم كيري وانا كان في كان فيدت شي كان فيه. انتظر فيه. فيهم لا ترى ولا تجد من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا العمل هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا طول هذا من هذا من هذا من الله من من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من نورد تي الشهد سمود ذنكي الشهد رحمه الله كان ما الشهد الحظ على طرف جمعه ما أقول بطريقات القرصة ما الشهد سلطان الشام العراق في جن. هنا ما سلطان سمود الشام في دي مشق ايه إدراء المريات ماصم شهد القرن تامن هذا هزري هذه هاد القضية هذه وما الخراج يخرج من ماصمم فهوز القرن كان يغودي لكسعف القرن الرابع الخلف ما القرى الثامن فرأى سلطان حمود مردين شهيد رأى النبي صربي عليه السلام وفي قوله صربي هذه رجولين من الأجل بيضين عينهم صار عينهم هم هم منهم قال من الشيطاني نعم رأي نجد قالوا قال وصمك القلب ورأي الانبياء وحيوني قال لي شاك لي ما شيء ثم رأى عرفت الحاجة في المدينة اركب السلطان المسهود ويوجم عمد هذه هالخير ويوجم من ذي بشكل الى 16 ميوم المدينة فدخل المدينة فامر العادل قال يجب نقرل بلهم السلطان ويقفتوا شي هدية لا تفرق صادقة لأنهم يبقى على مره ولا رجل يجي تعترفوا شيئا قال واحد الغرب هما جامل الطاليان وبابا جامل الطاليان وغيرهم باشي خرجوا لي بيجالك باشي يديروا من المسلمين من المسلمين يغلدوهم من الفراحة في الفنكترين. فرنسا وإيطاليا وانيا ووتورل وألمانيا دول من ورثانيا دول اوربا ونقول اقسم شي يا قال الدين قال قال الله صلى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 قرأت أحضر القرآن وتعلموا العربية و وكل شي يكون شو لا ودى سيساعة نعم قال له احنا جاورين فجاورين في سيد حتى المونتو ماذا؟ وقاك يضعف قاك يركع واحد شوية تخذيك الخيمة يبيني الاسماء كيشوف ماذا؟ شوية بداكي يمش أول قالت خندق حاضرين حاضر غادي هذا عندكم تحلو نقربوا الله تعالى ارى ارض الله تعالى في هذا الكرمه علي جبت فلوس وإلى الله على كل شيء قدير كما جاب لكم 40 تحفوا من خرا ولكن الله يعلم ما شاء كرم علي السلطان محمود نور الشهيد رحمه الله قال له نقولكم صافي سكت توك تبيدي يمروا نور كنتموا قالهم قولوا لسكوتوا من الغرب الطاليان وكذا كاين انصطون على اننا نخرجوا محمد اونتيو ونجيو على وجهه شي شويه وشنو ايو اقرب عليكم واحد بوهم واحدين كي قتلت لهم تأخرى لا بهاكم سلطان محمود يتشفر خدلق امر مش فر دارتوه شفر في الارض في محوة خندق ودارت الخندق فرثا في دو راكلك في باتي وقالها شايفه وحدات البوف و غادي كل ما ولا قلت ليه طو تميت ديترصتو و من الناس هذا ثم قيه ثم قيل على الباخره هي هي و جو وصل الخبر صريقا لهم هكو الهدايا الهديا الهديا للمحمدين ذلك الله تعانون الله قطع الله جبيرا هذه احدث كل من عن على النبوي الشيء فهذا دنان الفصل فالمطار فف... رسول الله من دين عليه السلام صارعا في صلى الله عليه فمسيبنا بصر هو أول عمل عملية وهذا الشيء لأنه يتطلب عبارة عن اجمع الله في كل شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفة الله خليفة الله ليس في الدول ونفسية فهو عليه السلام كشي ما هو الله عليه السلام فهو خير الجيش فهو عليه السلام رسول الله ينزيله من أطاع من عطا وهو الاصلي هو اللي كان امر الناس كلشي في يديه ولتعالى الله تعالى الله به المصنكار يجمع العالم في وحيده والمسجد ديال المسجد كان هو ابو المساجد والمزايا كلها فهو عظيم الانسان وإن كان يمشي للحرب ظلمنا ولكن الفضائل والمنافع كيخرج يمشي لنا ويشكر منا منا في عادنا اكثر فين ما هذا كم هذا كم انجز كما انجز من القراء القراء كحد القران, القرآن فهذا معادل جبل يحدى أبي ابن كاف وهذه عايشة ومنكفة في قرى عن طريق البيض وهذه ابن سلامه وهذا كذا وكم أن جابا من حفاظ الحديثة بهوررة حكم سلام حديثة وكم أن جابا من فوقها وكم أن من من ذلك كما أنها هي مدرسة يسا فهنا كم أن جابا أمشي هذا خليف الكفار من مستثل